سبحان الذي, وكلما ذل سبحان الذي رفع السماء سبحان الذي بسط ا ل أ ر ض سبحانك سبحانك سبحانك س ب ح ا نقول ه الذين العرش يحملون حوله ومن ن كما قال الله إ ن حمله العرش ومن حول العرش والعرش الله جل وعلا مستغن عن ذلك كله وحمله العرش وسائر الخلق فقراء كل الفقر إ ل ى الرب تبارك وتعالى والله جل وعلا وحده له الكبرياء والعلو فكتب على عباده أ ن يسجدوا له والسجود أ ع ظ م ذ ل ة من حيث الموطن والموقع وكلما ذل, الإنسان وكلما ذل الانسان لربه وعرف أ ن ه ما من ن ع م ة إ ل ا والله وليها وما من ن ق م ة إ ل ا والله قادر على أ ن يدفعه ا إ ل ه ن ا أ ش ر ق ت بنورك السماوات و أ ن ا ر ت بوجهك الظلمات خشعت لك رقابنا وخشعت لك قلوبنا لتدخلنا في رحمتك وتكرمنا بعزتك وتنظر إ ل ي ن ا ن ظ ر ة تجبرك كلما علم أ ن الله وحده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كلما تيقن أ ن الله يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع و أ ن ه لا يستحق أ ن يعبد أ ح د بحق إ ل ا هو سبحانه و أ ن الله جل وعلا وحده له رداء ا ل ع ز ة والكبرياء و أ ن ه لا يطلب شيء إ ل ا بالله ولا تدفع نقمه الا بالله ولا ينال مرغوب إ ل ا به سبحانه وتعالى كل من تيقن بذلك دل ذلك على علمه بربه تبارك وتعالى وهو الذي فيه وعليه قضى أ ن ب ي ا ء الله حياتهم صلوات الله وسلامه عليهم اجلهم فاصغينا إ ل ى حفيف شجر ولا ترنم طائر ولا خرير م ا إ ل ا وجدناها ش ا ه د ة بوحدانيتك د ا ل ة على ان ليس كمثلك شيء و أ ن ك غالب لا تغلب عدل لا تجوب